كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء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 وَظِلِّم مَْدُودِ وَمَا إِسكوب وَفَكِهَةِ كَثَِة ال ل مَقُقُوعةِ وَل مَننُعَهَا وَفُررج مَْرفوعهَا إِا أَ إن شَأْنَّهُ فجعلناهم ابكر عربا اترابا لاصحاب اليمين ثلته من الاولين وثلته من الاخرين واصحاب الشمال من اصحاب الشمال فِي سموم وحميم في سموم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 قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يوم معلوم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 نَحن خَلَقلَكُم فَلَلا تُصَدِّقون فَرَأْيتُمَّ تُمنون أَنتُم تَخْلقونهُ أَمْ نَحْن الْخَالِقون نَحْنُ قَدّناَا بَيْنَكُم المَوْوتَ وَما نَحْنُ بِمَسبوقين وَما نَحْنُ بمَسبوقينَ علىأَنُّ بَدِّلَ أَمْثَلَكُم وَل شِئكُمْ فيِي مَا لا تَعلون وَلا قدد عَتم النَّشئةَأُولَا وَلاقدَدْ عَتُ النَّشْأتَأُولَا فَلَلا تَذَكَّرون أَفَرَأَيتُم م تحرثون أَآاتُمْ تَزْرعونَهُ أَمْ نَحْن الزارعون لَنَ شَ أُلَ جَعلَّهُ حُطام فَضَلْلتُمْ تَفكَّون إ لَ مُغَمونونَ بَلْنَّحْنُ فَرَوْمُونَ افَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أجاجا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 فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وَإِهُ لََسَمُ لَ تَعللَونَ عَظِيم إِهُ لَقُرآنُوا كَرمُ فيِي كِتابابٍ مَكْنُون لاَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرون تَزِل مِوَبِّ العالممِين أَفَ بِهذاَا الحَدثِ أَتُم مُدينِنون وَتَجعلونَ رِزْقَكُمْ أنكُم تُكَذذِبون لولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذ انفرون ونحن اقرب اليهم منكم ولكن لا تبصرون ونحن اقرب لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين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 تصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم